بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب س ي ص ل ن ا ر ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من m a s s